يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع القيد أو قهر العبيد والتقدمي والتقدمي والتسحقي أعوان شيطان مريض. بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الحب في الله تعالى قد يعني الله السعوة تتذي روت لذي وحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه سوى جيند ودخن خدو هى إن الحظ بيجي وماذا يقول له إذا أعلمه هى سوى جيند حظن خدو هى سوى الله قال الله تعالى قال الله تعالى بالله من محمد رسول الله الله صلت شفر محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هي صدق رقل عدم أصحاب زبي هذه صفات بلو الله هل يرقل صدق حليم كفو زباد خاج كفو زباد قتاك رحماء بينهم جندد قهت لحليم وتجازي كلبك يا بوليل وتجازي روثك بوليل هدينالو غيلا هل اواغا وقال الله اص ابو ما بالله من الشيطان الرجيم هل انصر رز الحق قلت انصر الغريتصن انصر الروغ دينا فلصال مدينه الدروق ارال اهلوا تبلا انصر اليلان مكه الدروق ارال هني غضروك أرال، هل أنصر لنا الأبلاء أدراج أرال، هجراه برا قط المهاجرين الأبلاء، هل أنصرز لحق أصلك لا، هل جريت سناس الأبلق الله صا العز بالله من الشيطان الرجيم، والذين تبوا دار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هل أنصر الرجل مدينة جالش غضروك أرال، جندت أدي هجراه بون مهاجرين الأدراج أخذوا دين الأبلات صل ينت أدراج أخذوا هز يكملك هجراه، هل جريت كراه؟ Ai, Kik e Rukzalbugaza, Soyaruk, Maduin Abu Dinah Swatsa Situnila Hezah Hezul. Kiko Kizani Gasa Soya Kizani Changitun Dutsiachin Abu Luk Anila. K Igo Khurbugasa Soya Khudui Boshin Abu Luk Anila. Hedinant Adiraj Arabina Swat Saze Kzutukematki Habun Hel Khabul habur al Hidinal Chairugila and Saral. Hel Ritsun Abu lugu, Allah Sakurdan. Wan Anasin Radi Allahu Anhu Anasi dasahis Pitzhana Jinda Allah Razil Hayao. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول قصابنا ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان شعب جوجو جندريك اتلا بوجو شيء هست باتهن إلى إيمان الله إنشي أن يكون الله أن يكون الله ورسوله a habba ilayhi <mysly> mimma siwahuma hisi allah ki awaragi sallallahu alayhi wa sallam rutliz rutlila khiragi rukunila chogshin shishinigi adamadaski chogi jaldaski allah hastas ki awaradaski se choni gshinigi rutliz gibotqlariyla ya khiragi bukunalla usiy hep utseisi ki ali wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa allah usiy dinasluat suortlizi Hoví vůdci lidé, že při Allah sejde do kuronání. Usilovat se malbujin abon. Cohodí na, jež bazar čí ujin abon. Co je šíši nikdože do kuru sejde Allah sejde s ním. Allah sejde, byla taule. Allah utlýchně chalo. Co je hoví vůdkun? Usilovat v بط وجود اد و سين ريخني خغسته حق ابو جاد غوج ان خدو اسلام اد و ج ان خدو حق ابو جاد واج ان خدو بط وجوده بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار اواس حق ابو غوج كفر و حبت كفرت اين خا حق ابو جوجي تون اینه هو نن ذي خونگی بوجانه هیپ شعب ابو جوجی ات بوجانه چی استا هست ایمان افلاهون این شیشالن ابو لوا عن عن النبي الله عليه وسلم قال ابو قال qiyas qiyas la'ad hec eb qiyas jender governor hat hec eb qiyas la he barad dal dagut qira chinu gel ant qachugin abulugho awala gasa imamun adilun roshudliki kiugana ni yugeta imam adlu ya dal quran hadis halasun الله <سؤال> سيعبادة تبولة قو علوك خن قو عبادة تبولة لا الله سر عدد قتل ورجل معلق في المساجد مشكية هذا رك بخروا مشكية رخس كروا كتجي هج أحسن كتجي خادله هدينا أرو هوجي لا الله سر عدد قتل ورجلان في الله الله سيعلو تسه زي رطرك هلج الله سه بقول سر عدد ورجل داعت امرأة ذات منصب وجمال بتسينججو عدا نطلع زناها بذي أحلى مين خلاه هل يحب كيع الناس هالبوتقلب كيع الشهوات هالنتقدست الله بيجو هي بقولنا نجي هسه فقال هسه كأب را أخاف الله جو الله سطح قلين أب الله سيردف نيجو ها بيجكم تروا الله سا لا ورجل تصدق بالصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُن في قيمنه صدق قتولك أروشي كرأن كيرسل كيرأ كيرسل أي صحو الله تقولني ثلاث أقس صحو الله سيرلون سيردينك بيخذ بيخذ ذل صحو الله سيرلون خالدين ريا كلت لا الله ورجل ذكر الله تعالى خاليا جو عادما استوي خولارا كاتلاو كينغو اونجن س الله رخصلخه اي الله سي عباده تاولغو ففادت عيناه جندير بعد سماع ابي ركرو هيوغي الله سا هي انتل بو هزدغوت لواتو وعنه رضي الله عنه قال هدينغو ابو هريره تدسن حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوا رغس إن الله تعالى يقول يوم القيامة الله سأبو للا قيامة سبقوة أين المتحبون بجلالي كيد الله روغل جيندي عيلا تتزيرو على الأدام هل كيد الله روغل الله سبقوة اليوم جاقه إلى أذلهم في ذلي يوم لا ذلا إلا ذلي جينت سهزدت أدا جاقه راعدها بيزوغين أبو للا الله سبقوة جيندي الرجل راعدها إلا جاقه جاقه ba utsaruhule et utretsule nakatbahara gurbani sha'an ba khatinun la adam azu taypakha hedinan ba qutla adam rugi qwasha ra'at gi shwaragon hiz da qutla huqal alash shurun tu hon trobaha je toho toho aí ná lentil, od nafsi týád nebož blondý je Juradu je electrice ženostý zadod dávdžitý pozostí jsou mud аккуátovud zvinte tak let jení d grande máte že ne tam negedu tu nebyde takes náto váha, do to se dáš je Takov ka si pristl zlaly aat sé jedna o nejnala je tično. Negusně namožeme pokazuje, že, aby hled lokalnelle obvote na evveljené toho, kterizovat zdravíte, jak se trzmělili Ï jobo na nim ohoduje domov, sp to Sálčiás se salam jít kon, sálartčiás se salam jít kon in. So chi kwaithua kanila, džindi godina flatsh, zyarat ki abun, sogi rosutbuge, so girosutle kakun, zyaratina flots inuk anilagou. Faar sadallahu, ale madrajathi Allah nuhat Chyba Allah že هي zoрам bylc Wheel. Tohí je žive a potosuje, byl spol� glorious of theyte a Jedi tříhoek repítée z��hu Really? Biudet呢? Có tohle bověl Мосkfolov kantcoval Liz остám byl an ale a jedyní gr smartest Motherтрád noinh. twentieský jeho 100%, reclame tohoło podéisla schýba nové obačilí. A Ty tohoko jeho obačilové, a zdoo co jeho jen jeho maláiká كما stáh, kama ahtabtahu fíhí, الله Allah se jauhlu Allah se mungi vodlal gila. Wa'an Mu'adhin radiyallahu anhu qala, Mu'adzidassan hadith الله jinda Allah razilhajew, samihtu rasooli allahi sallahu alayhi wa sallam yakool, jinda awalagas aabu lira'anilha, qala azza wa jalla, المتحبون في جلالي حديث القدس أول قص أبو اللهس أبو نن أبو المتحبون في جلالي جندي عدوت هذه رتل لهم منابر من نور هذه بوك إن بوجي لقيامة السابقة عدوك إن, إن هذه نور رسول إن من لوك هذه نور رسول يقبطهم من نبيون وشهداء Aj, awalek zabadgi, šuhada azdadgitin, ani křezb kolebha, šuhada azdadgitin, awalek zabadgi, rozdíje bukuna, rozdíje bukuna, حلوني رحم الله هو تابع الناس او يقول قال دخلت مسجد دمشق دمشق مسجد الجن تلوه ان لجوا فاذا فتن سولو قنوص فتن لجوا مسجد سولو برقت لا تبيت هنا لو قنوصه لو الناس معه thinking عدامة الجي غوستاس كون روس سنوك شيب خليفتك كانيكي شيرت ضد عباجك كانيكي غوستاس كلكه ولوك أن سترزو غوستاس فجاهي خانس هو الله خوله هو غدنا غوست إروس سن عدامة الجيروق <تصفيق> أن لا هم مثل جند سهش شمين أن تخن لا فقيل هذا معذب نجبل جند أبو اللهوج معذب نجبل أصحابه معذب نجبل أو كان من الغادي هجرته thinking خدوس جو و اگر دلگو آقای کنخ خبون، اوی مشکلات بیتلانیله. چه مشکلاتی شلاده جنی دستگی معاذ. شون، ثم ما والله اینی لا احبک في الله. جنی الله سعیلوتر قل من آو نجنس عصتام معاذ دا. الله الله سعیلوش فقلتوا الله الله, الله, فقلتو الله الله سيئوله وتخلين البون الله فقال ناقه لأولوه الغسكية لقيمه الله الله سيئوله اشتلتوا لك فقلتوا جينت سيئوله الله الله سيئوله وتخلين البون فأخذني بحبوات الرداء جينت أدركتونه قردية عن جوهججو كون أسكوا عن صاني لغسجو فقال ابشير دوي روخ خلبوه ناقه موعدد أستخا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا جينت باعتن الله أولوه قال الله تبارك وتعالى الله اس ابون ابون وجبت محبتي للمتحبين فيه الله اس ابو له جندت ا لحن جندت الله اس الله سولو تصادرطال من افلوطصال هي شيروت لت ادو جن دين اولو الله اس جندت قده الله سهلوت ومتجالسين فيه جندي علو تصاد ومتزاورين فيه فيها جند علو تساد الزيارة تبور الادامال والمتباذلين فيها جند يعلو تبور الادامال هيل الادامال بطلزة جند تأدو جن أولغو الله السا وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بياده معاذين أور أصحابات حديث جند أولغو أولي قصد لجند الخير كون الله يا معاذ singi abulugu wa mu azdila wallahi inni la uhibbuka aw aragas abulmu azdada allah asha gijind munat khila وسيك يا مراد جئستو وصيت لا تدعنا في دو كل كل تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسنك عبادتك وحسن عبادتك هل رابي ككتا خادوجي ككتا خدو ابيكم توجدت وصيت كي حبول ججي وعن رضي الله عنه هيدو انس درس حديثه بو الله العزيز a na rájulán kána indi Nabi Ys. a.s. aho a nási tzabulu go hafnu tchúk anl avali gássásku a kunchu on fa ma rá rájulun tchúk iči anila vatcí sancha fa qala الله avluci ní avali gássá ya rasulilá lah inni la uchibbu hada hajt aravči xa godila jindi nabi a قال لا جند أستاذ حزيج إلا أولى قال أولى جس أبو لجو أعلمه الحزيج الأستاذ دوجو وطقوث الله سعدهن فلحقه لا فقال إني أحبك في الله إن جندي من الله سعدهم وطقوث أبو لج أستاذها فقال غسك أبو لج دنيخن أحبك الذي أحببتني له أذهو جودي الله سعدهم وطقوث الله سيمجي جن أبن غسكي أبو Allah stafikuje někteří Allah si od toho tři roky předem drukuje. A volejte, že Abu lekodně slavil. Nujete iman zbuk unarela. Nuj Allah si od toho tři roky jež omaní. Allah stafikuje někteří Allah si od toho tři roky jež tři halimu, heringu Kafuz od Allah sa Quran